كان في معناهما أو أقبح منهما مثل ما كان في معناهما أو أقبح منهما في العيوب ها؟ كالعمى مثلا فإنه لا شك لا يجوز التضحية بها إذا كانت العوراء البينة عوروها لا يجوز من بابي أولى العمياء أو مقطوعة الرجل الأشلة جيد مقطوعة الرجل وشبهها أو الرجلي فلا يجوز التضحية بها من بابي أولى وقال الخطابي وفي هذا دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عن هذا الاستنباط رائع ووجه الاستنباط من أين أخذها؟ البين. احسنت قول النبي البين ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال العوره البين عورها والمريضة البين مرضها قال الخطابي فمفاد ذلك دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول البين عورها والبين مرضها والبين ضلعها فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه واضح؟ ودل الحديث مفهومه على أن ما عدا هذه العيوب الاربعه وما في معناها لا يمنع الاجتزاء ولأن الحديث خرج مخرج البيان والحصر ولأنه جواب عن سؤال في محفل عام أو خطبة وإعلان، فإنه ماذا؟ فهو دليل على أن هذه مجمع عليه وقاس عليها ما كان في معناها وما عداها يجوز التضحية به. ثالثا يجوز التضحية بالأجم. وذكرنا الأجم وهو لا الذي لا قرن له الذي لا قرن له خلقة بلا خلاف بين العلماء بخلاف المقطوع، بل أجمع العلماء على انه يجوز التضحية بالاجم الذي لا قرن له ثم ذكر حديث يلحق بما جاء في حديث البراء يلحق به البتراء من الإبل والبقر والغنم ما البتراء التي قطع ماذا بعضها مثلا او قطع عضو منها فلا ماذا؟ فقيل لا يجوز التضحيه به وقيل يكره التضحيه به مقطوعه اليه مرت معنا في الحديث لا تجوز التضحية بها ما قطع ذكره من الضاني أو غيره لا يجوز التضحية بقياسا على ماذا قياسا على الأطباء المقطوع أو المكسور قرنها ثم ذكر حديث عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير الثرماء الثرماء التي سقطت ماذا أسنانها أو بعض أسنانها أو ثناياها فما تقول قال ألا جئتني أضحي بها قال سبحان الله تجز عنك ولا تجز عني الحديث هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخه لكن الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني وفي اسناده أبي حميد الرعيني ويزيد ذو مصر مجهولان فالحديث ضعيف, فالحديث ضعيف وذكر المصفرة وهي التي ماذا تستأصل ماذا أذنها حتى يبدو الصماخ يغني عنه أي حديث يغني عنه نهي النبي أن يضحى بأعظم القرن والأذن فهو يعني وإن كان حديث ضعيف لكنه يغني عنه وكذلك قال والمستأصلة وهي المستأصلة وهي ماذا التي ذهب قرنها يغني عنه أي حديث حديث كذلك علي نهى أن يضحى بأعظم القرن ثم ذكر ماذا البخقاء التي تبخق عينها ماذا وهي ماذا التي برزت عينها لا العكس بل المراد بها التي ماذا قد ذهبت تمام عينها جيد يغني عنه أي شيء العوراء لأنها أولى منها جيد ويبقى المشيعة التي لا تتبع الغنم يغني عنه ماذا العرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي الحديث يعني يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابن سعيد قال اشتريت كبشا وضحي به فعدد الذئب فاخذ العليا قال فسالت النبي سلم فقال ضحي به رواه احمد حديث ضعيف. ضعيف وهو دليل على ان عيب الحادث بعد التعين لا يضر هذه مساله لطيفه لو ان رجلا اشترى شاتبا او بعيرا او بقره ليضحي به ووضعه في بيته في المراح او المسرح تيرعى فاصابه شيء عيب هل يجوز التضحيه به يجوز لأنه قد عينه وسيأتي إلى ضحي به فحدث هذا بعد التعيين واضح فذهب الجمهور إلى أن يجوز التضحية به إلا أن بعضهم قال إلا في الأربعات العيوب واضح إلا في الأربعات العيوب إن كان قادرا إن كان قادرا على أن يكون عنه عوض أو بدال ثم ذكر حديث علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ومعنى نستشرف الاستشراف بمعنى الصحة والعظم وذلك بأن تكون شريفة ليس فيها عيب والمراد أمرنا أن نتأمل في العين والأذن أن نستشرف العين والأذن وألا لا نضحي بمقابلة المقابلة التي قطعت أذنها من الأمام عرضا ولا مدابره وهي التي قطعت أذنها من الخلف عرضا وتركت معلقة من مؤخرتها، فهذا عيب أن تترك أذن العضحية معلقة عيب ظاهر فنها النبي وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرف قاء ولا خرقاء الخرقاء التي فيها ثقب في أذنها مستدير قال رواه الخمسة وصححه الترمذي ورواه ابن خزيمة وابن الجارود والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي لكن فيه شريح ابن النعمان الصائدي, الصائدي متكلمون فيه والحديث فيه انقطاع فإن باسحاق دلس فيه ولم يسمع الحديث من شريح ابن نعماء والحديث ضعيف. حديث علي رضي الله عنه يستدل به من يرى كراهات التضحية بالأضحية التي بها هذه العيوب. يحملون حديث علي على الكراه، ويحملون حديث البراء على ماذا؟ على التحريم أنه يحرم. لأنه قالوا أنه يفيد الحصر فمن العلماء من جمع فجعل حديث البراء محمول على التحريم وأن عيوب لا تجزئ وجعل حديث علي ماذا؟ محمول على العيوب المكروه التي يكره التضحية بها ثم ذكر حديث أبي أمامة بن سهق قال كنا نسمن الضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون أخرجه البخاري وهو دليل على أنه ينبغي للمضحي أن يجتهد ويخلص في اختيار أضحيته فيحرص على أكمل الضحايا في جميع الصفات وأحسنها لأن في ذلك تعظيما لشعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والله عز وجل جعل لنا هذه الشعائر لأن, ماذا؟ لأن فيها إظهاراً لهذا الدين وتعظيمها من تعظيم الله تبارك وتعالى قال نسمن الاستسمان ومن يعظم شعائر الله قال ابن عباس تعظيم شعائر الله الاستحسان والاستسمان والاستعظام لهذه البدن والذبائح فماذا يستحسنها يختار احسنها ويستسمنها يجعلها تسمن وتكون ماذا عظيمه ويستعظمها بان تكون ماذا نجيبه ذاته حسن واختيار وقد كان الصحابة يغالون كان الصحابة يغالون في الأضاحي يعني يختارون ماذا؟ الأغلى يغالون في الأضاحي والهدي ويختارون ما كان منه حسنا سمينا مليحا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء حب إلى الله من دم سوداوي رواه أحمد العفراء التي بياضها ليس بناصع وهذا الحديث رواه احمد اسناده ضعيف لجهاله ابي فيفال فالحديث ضعفه النووي يقال البخاري لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على فضل ماذا الاستحباب العفراء التي لا ب... ليس بياضها ناصعا وعن ابي سعيد الحديث الاخير قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش الكبش ذكرنا فحل الضال اقرا بقرنين يعني فحيل الفحيل الكريم المختار جيد وهو المنجب في ضرابه وقيل الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه فكأن النجيب الحسن السمين يأكل في سواد معنى يأكل في سواد أن في بطنه سواد وهذا من البلاغة ويمشي في سواد أي في رجله سواد وينظر في سواد أي حول عينيه سواد وسيأت الإشارة بعد الصلاة فيما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهو ماذا قال بكبش أقرن فحيل الفحيل كما ذكرنا الذي يأكل في سواد في بطنه سواد ويمشي في رجله سواد وينظر في سواد يعني حول عينيه سواد وباقيه أبيض وهو أجمل ما يضحى به وقيل الفحيل الذي يطلبه الناس إما لنبله أصل منشئه وسلالته أو لعظم لحمه والحديث الدليل على جواز التضحية بالكبش واستحباب كون الكبش اقرا واستحباب كونه فحلا ويجوز أن يكون خصيا منزوع الأنتين كما سيأتي وجواز التضحية بكبش واحد إذا نختم جملة العيوب هي ما ورد في حديث من البراء رضي الله عنه وأرضى اربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين وضلعها والكسيرة التي لا تنقي هذه اجماع ومنها وماذا ويقاس عليها ما كان مثلها او اولى منها كالعمياء والشلت والمقطوعه احدى الرجلين او الرجلين او اليدين فهي مقيسه عليها نعم المجنونه التي لا ترعى وتفر من المرعى لا يضحى لا يضحها بها مقطوع الذكري لا يضحى به لأنه عيب ظاهر ولذا نختم فنقول يؤكد أن يحرص المضحي على السلامة الأضحية وخلوصها من العيوب وينظر في عينها وأذنها وقرنها ويتأكد من سلامتها ومن صحتها وكلما غلا وكمل فهو أحب إلى الله عز وجل يقول ابن تيمية والأجر في الأضحية على قدر قيمتها مطلقا فإن أحبها إلى الله أنفسها عند أهلها ولذلك كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضاحي ويغالون فيها أсал الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا المرحوم ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله